بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم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 عباد عابدات سائحات سيدات وأدكارا يا أيها الذين آمنوا. أنفتكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون